ربنا و أ د خ ل ه م جنات عدن التي و ع د ت ه م ومن ص ل ح م ن آ ب ا ئ ه وأزواجهم م ب ل ر ي ا ت أنت ه م إنك ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م و ق م ا ل ا س ئ ا ت و م ن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 فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إ ل ا من ينير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 ك ا ن و ا ه م أشد منهم قوة و آ ث ا ء الله أ فأخذهم ر ض ا ل بذنوبهم و م ا كان ل ه م م ن الله ى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 يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ه هي دار ا ل ق ر ا ر من عمل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني إ ل ى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم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 الله الذي جعل ل ك م الليل ل ت س ك ن و ا ف ي ه و النابلسي ه ر م ص ل ل ع ل ى الناس و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن يشكرون ك ذ ل الله ربكم خالق كل ربكم ش ء لا ل إ إلا هو فأني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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت ف إ ذ ا قضى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 ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها ف ب ي ث مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حقا فاما نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول نياتي ب ي ا ا ل ل ه الا و ل ت ي باذن ي ب إ الله, وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله ف إ ذ ا جاء أ م ر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم ل ن ع ا م لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها ح ا ج ة في صدوركم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 س موسوعه النابلسي للعلوم خ س ر ه الاسلاميه ك